Book 2 Sim числа الأعداد الأعداد Я рахую أنا, أعد. أنا أعد. 2 3 1 2 3 1 2 3 يا راحو دو 3 انا اعد حتى 3 انا اعد حتى 3 يا راحو دالي انا اواصل العد أنا أواصل العد چوتير بيات شيست أربعة، خمسة، ستة أربعة، خمسة، ستة سيم، فيسم، دافيت سبعة، ثمانية، تسعة سبعة، ثمانية، تسعة я Рахую Ана Ауд Ен Ауд Т. Рахуєш Енте Тауд Енті Таудін Енте Тауд Енті Таудін Він Рахує Хуа Яуд один, перший. Вад овал. Ал Два. Другий. Ифнан. Афанай. Иснан, эльфани. Три, третій. Офалиф. الثالث 4 رابع 4 الرابع 5 5th 5 الخامس 5 الخامس 6 6th 6 السادس 6 السادس 7 سابع صباح السابع 7 السابع 8 ثامن الثامن 8 الثامن девят девятый تسا التاسع تسعه التاسع